وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار نسأل الله العظيم رب عظيم أن يجنا وإياكم من عذاب النار نحمد الله جل على الذي جمعنا بكم في هذه الغرف الطيبات المباركات ونسأله جل في علاه كما جمعنا في هذه الغرف أن يجمعنا بكم مع حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة مع حصة جديدة من حصص شرح لامية الأفعال وقبل أن نبدأ هناك من يرغب في الاستظهار إن كان يرغب فليتفضل أين أنت يا العسن؟ هل اللي حسن موجود. غير موجود. طيب. عندما <تصفيق> يدخل ان شاء الله. اذا وصلنا بفضل الله تعالى الوزن السادس وهو فعل يفعل فعل يفعل يعني فعل بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع مثل ينصو وينصو ووقفنا عند هذه الأبيات التي تضم تمانية وعشرون كلمة كلها شادة يعني تخالف هذا القياس تخالف هذا القياس الذي هو كلما كان الفعل الماضي عينه مفتوحة ففي المضارع تكون مضمومة ها يعني هذا هو القياس هذا هو الأصل وكأن هذا هو الأصل وهناك كلمات شادة شادة ها جاءت بالضم جاءت بالضمي هذه الكلمات ذكرها الشيخ رحمه الله في هذه الأبيات حيث قال وضممنا وضممنا مع اللزولي في امرو به وجل مثل جلاء هبت وضلت وأجل كر هم به وعم زم سح مل أي دملا وأل لمعا وصوتا شك أب وشد وشد لا أي عذا شق خش غل أي دخل وقش قوم عليه الليل جنة جَنَّ وَرَشَّ الْمُزْنُ طَشَّ وَتَلَّ أَصْلُهُ تَلَلَ أي غاث طلع دم خب الحصان ونب ونبت كم نخل وعست ناقة بخلا قست كذا قست وكأننا نقرأ في الطلاسم <تصفيق> مستعد يقول الشيخ رامي ما الله يعني ضمم ضمم عين المضايع من المضاعف اللازم يعني من المضاعف اللازم ليس من المتعد بل من اللازم ونعرف بأن اللازم يحتاج إلى بأن اللازم يحتاج فقط إلى الفعل والفاعل بخلاف المتعد الذي يحتاج إلى فعل وفاعل المفعوبة <تصفيق> يعني هذه الأفعال كلها لازمة وهي تمانية وعشرون أولها مر يمر مر يمر نعم ثانيا جل الرجل An منزله ها جلا الرجل عن منزله جلل بمعنى ماذا ها جلا الرجل عن منزله الى مكان اخر وارتحل. ارتحل. اه? ارتحل منه. هبت. ها? هبت هذه معروفة. نقول الريح تهب. انظر بضم العين. الريح تهب. ها? ذرة الشمس تظر. بالدال وراء. بمعنى. ها? ظرت الشمس من وراء الهضبة ظرت الشمس من وراء الهضبة يعني لا يعني ظرت نعم يعني ظهرت ظهرت ظهرت وطلعت وطلعت وطلعت نعم إذن قلنا مر وجل وهبت وذرت وأجت أجت أجت النار والليح تأج ها يعني سمع لها دوي وسمع لها صوت ها سمع لها صوت يعني صوت العاصفة صوت الريح. سادسا كلا كلا على كلا يكون بمعنى رجع بمعنى رجع بمعنى رجع <تصفيق> وهنا جاءت مسألة الكر والفر في على معركة. <تصفيق> همة نقول همة بالامري همة مضارع يهم ها همة يهم نقول نا عادا نا عادا كما في سورة يوسف عليه السلام وهمت به وهم بها لولا عبد الهان ربي م? ومنه جاءت كلمة همام همام من الهم ها؟ على اسن فعال من كتعة الهم أي يعني العرادة صار هماما نعم همم إذن همم مضايعها ها يا هم يا هم هم وعم عما النبت عما النبت ها عم يا هم عم يا ام نعم ها عما النبت بمعنى طال طال نعم طال تاسعا زم زم بأنفه يزم م? زم يعني تكبر يشمخ بأنفه تكبر زم زم <تصفيق> جمع سح سح المطوي سح والله ما أعطى من اللغة العربية ما شاء الله أصيبت في مقاتلها كما أصيبت غيرها من العلوم سح يعني نسمع هذه الكلمات وهي من صميم اللغة العربية وكاعني نسمع كلمات من علم السحر أو شيء من هذا القبيل الله المستعان الله المستعان صح صح المطاو يسحو ها صح المطاو يسحو بمعنى بمعنى ماذا صح المطر نعم بمعنى نزل بكثرة لا ليس توقف <تصفيق> ليس توقف <تصفيق> يعني هذه بل... ب... بإدايتنا نقول سحات إش تسحات ما توقفت في اللغة العربية نزل بكثرة <تصفيق> نعم <تصفيق> الله المستعام قال المفهوم لا صحة بمعنى صحة يصح المطر بمعنى نزل بكطرة نزل بكطرة لا إله إلا الله الله المستعام من انتبه انتبهوا الآن مل في سيه يملو يملو ليس يملو انتبه يملو بمعنى ماذا مل في سيره. ها؟ أسرع تمام تمام يا محمود تمام أسرع مل يمل في سيه بمعنى أسرع نعم. ألا ألّ السيف يقوله ألا السيف عفوا ألا السيف يقوله ألا السيف يقوله ألّ بمعنى لمع لمع اه يعني سقى لو صاحبه حطه صار يلمع تمام وكذاي لمع نعم. شك في الأمر يشكه، هم، آه، والشك معروف، الشك ضد ماذا؟ الشك ضد ماذا؟ آه، نعم، ما ضد اليقين، ما وكذاك، ضد اليقين، نعم، أبا أبّى الرجل يا أبّو أبّى الرجل يا أبّو ماذا رأنا أبّى ها ها تهيأ للسفر أحسنتم تهيأ واستعد للسفر أبّى الرجل يا أبّو نعم شد الرجل يشد شد الرجل يشد <تصفيق> عليكم السلام حياته شد الرجل يشد نعم عدا وركدا عدا وركدا جيد شق عليه الأمر يشق شق عليه الأمر يشق نعم تعسر عليه نعم صعب عليه استصعب عليه أضر به نعم أحسنتم نعم استعثر عليه استعثر عليه نعم من العسر وتعسر عليه نعم جيد من كتب من, من من سلم علي في الخاص فليكتب ما يريد أنا لا أعرف أتكلم وأكتب في الخاص بارك الله فيكم <تصفيق> لا أنا أشرح أقوم بشرح فقط اللامية نحن نبدأ بـ كما اتفقنا مع إخواننا سنبدأ بشرح ميسر كبداية ثم بعد ذلك نعتمد كتاباً آخر كهذا الذي ذكرتم يعني شرح اللامية مع الحمراء إذاً هذا كتيب للمبتدئين للمبتدئين وبعد ذلك ننتقل إلى مرحلة أخرى نحن الآن كمن يقف أمام باب، آه، يطرقه، يطرقه، نطرق هذا الباب قبل أن نلجه بإذن الله جل وعلا. نسأل الله التوفيق. نعم. آه، خشى، خشى في الشيء يخش آه. نعم أنا يخشى. دخل فيه. دخل فيه. آآ دخلت الحسين دخلت كنت سأعطيك اللاقة لتستدهر شاء الله في آخر الحصة إن كنت مستعد إن شاء الله خش يا ولي <تصفيق> نعم خش يعني هذي هذا المصطلح عند المسائيين لعله خش بمعنى أن عندهم صحيح؟ ما شاء الله آه، التربية من الله الأفعال <تصفيق> خش نعم، ما شاء الله خش يخش بمعنى دخل فيه آه، لها أصل، وكذلك يعني حتى هذه اللهجات العامية فتجد لها أصل في اللغة العربية لكن للأسف شوهت اللغة العربية بعد اللهجات شوهت اللغة العربية عندنا كلمات في اللغة الدايجة لا أصل لها في أي لغة أصلا من أين أطت الله أعلم <تصفيق> <تصفيق> الله المستعان وعليكم سلام وحمد الله وبركاته حيا الله أبا وليد نعم نعم الله المستعان غل غل فيه يغل ومن يغلل يعني بما غلبه يوم القيامة غل الله يكرمكم بارك الله فيكم بماذا دخل فيه كذلك دخل فيه نعم قش قش القوم يقشون قش القوم يقشون نعم نعم انا قش آه تمام حسنت أحوالهم الله يكرمكم بارك الله فيك خالد حسنت أحوالهم بعد بؤس إن حسنت أحوالهم بعد بؤس نعم جن الليل جن عليه الليل يجن آه يعني جن هذه مذكرة في آية من يأتيني بها فلما احسنت فلما جن فلما جن الليل عليه راى كوكبا قال هذا ربي جن ما شاء الله لغته ما اعظم لغه القران جن عليه الليل يجن بمعنى ستره ستره الليل لم يعد يذهب أظلمه نعم حتى أنه لم يعد آه يذهب هذه المتوقع نعم <تصفيق> آه الله المستعان آه لحظة يا إخواني لا فيكم طيب وقش قوم أي زكت أموالهم وحسنت من بعد بؤس حالهم أحسن الله إليك أحسن الله إليك أخونا حنفي نعم هذا بيت في معنى قشة نعم تفضل تفضل يا خالي أحسن الله إليك تفضل نقوم بنسخه وإعطائه لإخوانكم في علم وعمل ne sal. Na. Allah Barak Allah fikum. Ya amnalah. Tayyib. Yarshu al-muznu yarushu. Yarshu muznu yarushu bimána amtara kalílen, amtara kalílen na seka na kumna vashenu muznu ya všu bimána amtara أمطر قليلا أحسنتم طش طش المزن يطش ها يعني أمطر مطرا خفيفا دون رش الرش ليس هو الطش ها الرش ليس هو التشو نعم فل ثل الفرس يثل بسامة فل ثل الفرس يثل بمعنى راسة تماما راسة وضع الروس راسة طل دمه يطل يطل طل دمه يطل أرضاع ولم يثأر به لم يثأر به عندكم صوت الحمد لله الحمد لله <تصفيق> <عد> عند آآ جيد إن من عندها مشكل في قول حسين إن كان عنده مشكل في علم العمل فليدهب إلى المنبر نعم خب الحصان يخب خب الحصان يخب بمعنى أسرع أسرع في السير وكذلك أسرع في السير أحسنتم كم النخل يقوم كم النخل يقوم بمعنى طلعت أكمامه يعني ظهرت الأكمام وداخل الأكمام يكون الطمع ها؟ نعم، تفتح هذه الأكمام، آه، فيظهر منها، آه، الثمر. نعم. عسة ناقة تعس، عسة ناقة تعس. عرعة وحدها، تمام. عرعة وحدها. لم ترع عرقطير. <تصفيق> نعم. إذن هذه أسة وعندنا قسة قسة قسة الناقة تقس قسة الناقة تقس بمعنى كذلك عرعت وحدها نفس نفس نفس نفس الشاح عت واحدة قسّة يعني هذه الكلمة موجودة عندنا في الدائجة ما معنى قسّة في الدائجة <تصفيق> <تصفيق> أكلة ما <الله> أكفى <أكبر تصفيق> قص بمعنى أكل <تصفيق> لعلها أتت من هنا <تصفيق> والقص بمعنى الأكل <تصفيق> المستعد نعم لكن هذا القص قد بالسين نعم نعم بالسين هذا القص قد يكون مع الجماعة أو قد يكون الواحد وحده نعم إذن هذه الأفعال الثمانية والعشرون جاءت بالضم خارجة عن الأصل لأن أصل المضاعف اللازم كصر مضاععه المضاعع اللازم الأصل فيه أن يكون المضاعف مضاععه مكسور لكن هذه التي سمعتم الآن خرجت عن الأصل لهذا فهي تعتبر ماذا تعتبر ها قلنا في الأول تعتبر إذن فالذي خرج عن هذه الأصل ماذا يعتبر ها تعتبر شاد أحسن الله إليكم تعتبر شاد نعم <تصفيق> شاد إذن هذا القسم الأول من المضاعف الشاد الذي جاء بالضم إذن هذا القسم جاء بالضم وهو قسم شاد وهو 28 كما ذكرنا أما القسم الثاني جاء بالوجهين جاء بالكسر قياساً جاء بالكسر قياسا وبالضم شدودا وبالضم شدودا حيث قال المؤلف رحمه الله واعي وجهي صدت صدت الت وخاوص صلد حدث وسلت جد من عمل طرت طرت يعني بالتاء طرت وطرت بالتاء ودرت جم حصان عنا فحت وشد شح أي بخل وشطت الدار نص الشيء حلنا هاون يعني هذه هذه ها كما قلنا جاء فيها الوجهان الكسر قياسا والضم شذوذا يقول رحمه الله واعي وجهي واعي ما معنى واعي ها واعي ها واعي <تصفيق> نعم احسنت يعني افهم واستوعب <تصفيق> افهم واستوعب جيد احفظ احسنت احفظ نعم <تصفيق> واعي وجهي ها اعتقد ان شاء الله تعالى في ال الشرح سيساعد على الحفظ بإذن الله تعالى الشرح سيساعدكم على الحفظ بإذن الله وعي وجهي وجهي يعني احفظ الوجهين في مضاعر هذه الأفعال التي ذكرتها احفظي الوجهين في مضاعر هذه الأفعال التي ذكرتها وهذه الأفعال وهذه الأفعال نعم <تصفيق> استعان وهذه الأفعال نعم الشر variety بالذال معجمة نعم الشراء بالذال معجمة نعم وهذه الأفعال تمانية عشر فعلا تمانية عشر فعلا نعم أولها صد عن الشيء ها؟ انتبه نقول صد يصد ويصد ها؟ صد يصد ويصد يعني بالضم وبالكسر ها نعم بالضم وبالكسر بالكسر قياسا بالكسر قياسا وبالضم شذوذا وبالضم شذوذا وعليكم <تصفيق> <تصفيق> السلام ورحمه طيب صد عن الشيء يصد ويصد بمعنى ماذا بمعنى آه صدق عن الشيء بمعنى آعراضه بمعنى آعراضه نعم أحسنتم بما انا اعرضه وانا جاي اعرضه انا نعم <تصفيق> ثم قال اثا اثا يعني بالسائل متلتة اثا ها اثا بالسائل متلتة, أثى أثى متلتة الشعر والشجر أَثَّ يَأُثُّ وَيَئِثُّ ها؟ أَثَّ يَأُثُّ وَيَئِثُّ هم؟ لا لست أنا الذي كتب آه تمام كَثُرَة كَثُرَة تقول كَثُرَة أي كَثُرَة وَالْتَفَّة كَثُرَة وَالْتَفَّة يعني كغابات الأمازون مثلا قصور الطرف على بعضه البعض حتى أنه يصعب اقتحام مثل هذه الغابات. نعم. خل الحجر يخو ويخير. نعم نقول شعر كث. آه. خل الحجر يخو ويخير. ما معنى؟ سقط تمام أه يعني هناك ما أده هل تتكون هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع صحابته رضي الله عنهم فسامعوا فسامعوا دوي سمعوا صوتا فقال صلى الله عليه وسلم هذا صوت حجر خر في جهنم ها يعني من كم من سنة ذكره الرسول فوصل إلى قاع جهنم نسأل الله السلام والعافية يعني مدة طويلة آه مدة طويلة ويصل الحشر إلى قاع جهنم فأحد صوتا سمعه الرسول وكذلك سمعه الصحابة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عرف مصدر الصوت وخفي الأمر عن الصحابة فبينه الرسول صلى الله عليه وسلم <تصفيق> <تصفيق> لا إله إلا الله حدتي حد حدتي المرأة على زوجها ها بمعنى حدتي حد وتحد، آه, آه يعني آه حزينة حزينة يعني ستبقى حزينة طوال هذه المدة الله أكبر الله كذا يعني طاقتي الزينة نعم يعني لا يمكن زوجة أن تبقى حزينة تبكي طوال هذه المدة <تصفيق> الله مستر ها طيب يعني توكت الزين حدادا على زوجها اذا نقول حدت تحد وتحد ها حدت تحد وتحد نعم ا صلط ها يعني ثامت ثلاثه من الراء والتاء وعليكم السلام ورحمه الله ام صلط العين تثر وتثر يعني بمعنى العكس على العكس كطورة تدفقت نعم كطورة دمعها كطورة دمعها كطورة دمعها يعني هذه العين التي نرى بها وإذا كانت العين الأخرى المقصود بها عين الماء فكطورة ماءها كطورة ماءها>, <كتور> ماءها نعم <كتور> جد في عمله جد جد في عمله نقول يجد ويجد جد في عمله يجد ويجد نعم يعني قصده اجتهد تمام عمل بهمة قصده بعزم وهمة أحسنتم نعم وهو كذلك الهمة العالية عزقنا الله وإياكم هذه الهمة تلت النوات ليست بالتاء المتلتة تلت النوات تطول وتتزل، آه نعم بمعنى طارت من تحت الحجر الذي تقصه به أو تكسر به يعني وكأنك وضعت جوزة تريد أن تقوم بكسرها فتطل من تحت الحجر. طرت نعم تامنا طرت هذه المرة بالطاء طرت اليد عند قطعها تطل وتطل بمعنى نعم بمعنى طارت طارت عند قطعها ها تارة عند قتاع نعم نعم مثل مثل تارة تمام نعم غير أن الأولى في الحقيقة نفس نفس نفس المعنى الأولى تطير من بابة الحجر والأخطر من بابة السيف نعم أحسنتم دلت، آه، دلت بالدال والراء والتاء، دلت، آه، دلت الناقطة، دلت الناقطة تدل وتدين، آه، كت على بنوها، كت على Fa'da v akatu. Na. Dalet. H. Jemma. Jemma. Lima, yajummu, yajummu. Jemma. u Jemma. Katora, jemma. Jemma. Jemma. Jemma. Jemma. Jemma. Jemma. Jemma. Jemma. Jemma. Jemma. Jemma. Jemma. Jemma. Jemma. Sentum. Shabbal ما معنى شبة شبة يشبه ويشبه بمعنى شبه الحصار، ها؟ بمعنى رفع يديه رفع يديه ووقف على يجري رفع يديه ها؟ ووقف على يجري تعرفون تلك الحركة التي يقوم بها؟ الحصار. <تصفيق> طيب عنا عنا الشيء يعن ويعن من نعم أو كذلك عرضة آه فحة فحة الأفعة تفح وتفيح بمعنى نفخت بفمها تماما صوت الأفعة فحيح أصدرت صوتا الفحيح تماما نعم، نفخت بفنه وصوتت. كنا صغاراً وكان أبي يأخذنا إلى البادية. وكانت في هناك أفعى في المنزل، وكان يسمع صوتها في الليل. نعم هذا الفحيح كانت في مكان ما وكان يسمع صوتها في سكون الليل فكافان الله وشغها نعم أرقى أرقى أربعة عشر شد الشيء يشد ويشد شد الشيء يشد ويشد بمعنى اه شذ نعم بالذال مع جمع شذ نعم ما فيه شذ ويشد ويشد خرج عن المألوف انفرد نعم يعني بيت في البيقونية ذكره البيقوني أه. والشد نعم والشد ما يخايف ثقة به المدى نعم عليكم سبحان الله هذا هو الشد ومن شروط الحديث الصحيح أن يكون شادا ولم يشد أو يعل بارك الله فيك ولم يشد أو يعل نعم <تصفيق> نعم شح يويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طلقا وغادت آه نعم لك نعم وما يخالف تقيت بالمال فشاد و المقلوب فشاد و المقلوب قسمان تالق يبدلون قسم ما بقسم نعم على كل حال أحسن الله إليكم شح بالمال شح بالمال يشح ويشح، آه بخيلا. اتقوا الشح، فإنما أهلك من كانوا قبلكم. الله صاصن حد من الشح. نعم. شح بالمال يشح ويشح، بمعنى نعود بالله من البخل. <تصفيق> <تصفيق> ولا يفهم البخل فقط البخل بالمال الشح أنواع، آه، البخل بالمال والبخل بالنصيحة والبخل بالعلم والبخل، آه، ما قلنا بالعلم نعم يعني بالمال بالنصيحة بالعلم بالوقت بالجهد كذلك بالعواطف هناك من يبخل بعواطفه على دويه نعم وهكذا نعوذ بالله من البخل أه وما هو على الغيب بضنين ما قد ضمنت اي بخيل بخلا نعم ما شاء الله بارك الله فيك شطتي شطتي الدار تشط وتشط ها شطتي الدار تشط وتشط بمعنى بعدت, بعدت. ها حرقة باعدت باعدت نعم نس نس الشيء ينس وينسو. ها نس منعنا يبس نعم يبس يبس حرم نهار حرم نهار يحر و ه حلا مهار يحر و يحر يعني ارتفع درجته درجة حرارته ها حلا حلا مضاعف نعم يحر ويحر بمعنى حمية شمسه وازدادت حرارته نعم فعل مضاعف لازم أحسنتم إذن هذه التمانية عشر الفعل التي يجوز فيها الوجهان بالكسر أو الكسر قياسا والضم شدودا والضم شدودا ولقد مرّ بين أن فعل المفتوح العين يكون مضاعف مضموم العين في أربعة أحوال. في أربعة أحوال. الأولى إذا كان الفعل مضاعفا متعديا مثل سل الشيء يسله. الثانية إذا, كانت إذا كان تعين الفعل واو مثل قال يقول والثالث إذا كان رام الفعل واوا مثل دعاء يدعو والرابع إذا كان الفعل يدل على غلبة المفاخرة نعم انتهت إذا كان الفعل يدل على غلبة المفاخرة مثل دعاء دارب بالدعاء بني دعاء بني فغلبتوا فأنا أضربه أضربه ولقد مرى بنا كذلك أن المسنف أشار إلى الحالة الأولى بقوله وضم عين معداه وضم عين معداه يعني إذا كان متعديا ينبغي وضم عين الفعل المضاعف المتعدي وضم عين الفعل المضاعف المتعدي ليس لازم المتعدي. مثل سده. منذ هنا متعدي. سده. يعني سد في الماضي من الفتح. والفاعل لما يستطيعون هو. والهاء ده ما يمتصل مفعل به. يعني هنا مف... الفعل مضاعف. سده يسده. ها? سده يسده. ولقد مر بنا هذا فيما ماذا? ونعم نعم انتهت أحسنتم إذن نكتفي بهذا القدر حتى لا نطلع عليكم أكثر نسأل الله جل وعلا أن يفق نوعيكم لخدمة اللغة العربية لخدمة لغة القرآن ولغة السنة هذا الكتاب اسمه فتح أقفال لامية الأفعال وأنا اخترت هذا الكتاب كمرحلة أولى لأنه كتاب مبسط وميسر نبدأ به هذا النظمة بفضل الله تعالى والكتاب من أراد أن يحمله فهو موجود نعم لعلنا نيم فهو موجود و تجد اه تجدونه في موقعنا إن شاء الله أنا وضعت وضعت رابط لكنه لم يظهر لم يظهر عندكم لأن هذا الأمر يتعلق بالمشيّفين ربما أضعه في الخاص لأحد الأخوة إن شاء الله ليضعه لكم في الغرفة نعم طيب قبل أن أختم قبل أن أختم إن شاء الله آه آه لحسن تريد أن تستظهر بعض الأبيات تفضل إن شاء الله تفضل في آمان الله الشيخ محمد الله وارفع ما قدرك أن الله سبحانه يجعل ما قلته وما بينته لنا في ميزان حسناتكم وضارة الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم رحمه الله بفعلة لا الفي الودود تجريدي أوفى أو لا يأتي ومكسور عين أو عالة عالة والضم منك أو لنزم في المضارع وفتح <تصفح> موضع الكسر في المبنيه من فعيلة وجهني فيه من أحسن عواغير واحد إرطاء إستأول هيا بيس واليلا وأفريدين كسرى فيما من وريث ووالي ورم ورعتا ومغتمع وفقت جلا وفقتمع وريا المخو أحويها وأدم كسرا لعين مضارعين كسرا لعين مضارعين يليف على الشيخ إلى هنا وصلت شارب بن عز وجل ولكن الأسور القادمة شارب بن عز سأتممها وأصل إلى المكان الذي شرحته لنا فنصر الله أن يبارك فيه وكذلك حارث كذلك هو مهيئ إن شعبنا عبدالعجل سيصدهع الآن في تقضي إن شعبنا عبدالعجل أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمداً رسول الله. أشهد أن محمداً الله. الله. أشهد أن محمداً رسول الله. أشهد أن محمداً الله. الله. أشهد أن الله. أشهد أن محمداً رسول الله. أشهد الله. أشهد الله. بارك الله فيك يا أخونا حنفي على تواجدك معنا ولا يبقس إن شاء الله أخونا الحائط في الأسبوع المقبل بإذن الله من لم يستده يستده عليكم السلام وبركاته شاء الله تعالى نتقبل من أمكم جميعا ونبريك فيكم وفي حضوركم ومشاركتكم نسأل جل في علاه أن يجاز خير جزاء على تواجدكم وعلى متابعتكم وأن ينفع بكم إن شاء الله أمين وأن ينفع بكم إن شاء الله تعالى حفظكم الله جميعا ورعاكم ونسأل جل في علاه أن يوفقنا وإياكم لخدمة هذه اللغة وتسمون بها إن شاء الله تعالى وأن نعود بها كما كانت لغة تعل على جميع اللغات فحسن الله إليكم وشكر لكم جميعا وتقبل الله منكم كما نسأل الله جل في علاه أن يغفر ذنوبنا وأن يصلح حالنا وأن يسأو مرنا وأن يعفو عنا وأن يعافينا ونسأله جل في علاه أن يجمع كلمة المسلمين وأن يوحيد صفوفهم وأن يؤلف بين قلوبهم نسأله جل في علاه أن ينصر إخواننا في غزة وأن ينصر إخواننا في سوريا وأن ينصر إخوانا الذين على الحق في مصر وأن يجمع كلمة إخواننا في مصر وأن يجمع كلمتهم وأن يوحيد صفوفهم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 عليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاك الله خير شيخنا ابو مصعب وبارك الله فيك كل ما في موازين حسناتكم وشكر الل و... الله لكم و سبحانه وتعالى ان يشفيك دابا سطهور ان شاء الله تعالى اللهم رب الناس تذلل باس واشفيت الشافي شفاء لا شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس تذلل باس واشفيت الشافي شفاء الله يغادر سقما الله رب الناس تذلل باس الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر السقام شفاكم الله شيخنا وعافاكم وشكر الله لكم ومبارك فيكم ومتعكم الله تعالى الصحة والعافية نعم معنا في الغرفه بارك الله فيكم السلام عليكم الله معنا في الغرفه تييكت رقم 1 الله يشكر الله اجره جزاكم الله الله واجره جزاكم الله خير اذا اردنا الدين اذا كنتم موجودين الاخ الدين أتود أن تقدم لنا مسابقة إن شاء الله أتود أن تقدم لنا مسابقة تفلي فيسبوك أحفظ فيسبوك تأكد تشوي في المجي يجب أن تفليك يجب أن تفليك يجب أن تفليك تشوفون هنا يجب أن تفليك تفليك على أبي؟ ما أقول لك ما اسمعتني؟ ماذا؟ <تصفيق> سلام عليكم حضرتك يا أخي أنا أحضرتك المقبول ماذا اسمتك؟ أحضرتك يا أخي جهاز لا أحضرتكم مقبول أنا لا أقصلك بل أقصد أخار والليبنين يعتدرون أحضرتك <تصفيق> في علمك أن أخيرا من الإشعارات الجراحية من إجاح الإشعارات <تصفيق> وبا باط فواد بكري مرتو تلقاها معصبات